يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين 113. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَاءَ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَنَوَّرُوا أَوْ تُرْضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ 119. والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل 110. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا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 111. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا 112. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا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 ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مُرَذَذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا 117. أتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين 118. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا 119. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا 119. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما 110. ما يفعل الله بعذابكم شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا نَّعِيمَهَا